بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا نوحينا إلى رجل وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثم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 ما يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ نَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هو الذي جعل الشمس ضياءً القمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات القوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنساء نَهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمْأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ لَهُمْ عَذَابُنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ أَلاَئِكَمَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دعواهم فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليه بوض أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلم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 بَيِّنَات وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا يَذَلِكَ نَجْزُ قَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنات بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن بدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى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 أَمَنَ الظَّلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ فَعَالِ اُولٰٓئِكَ يُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ضَلَّ عَنْهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا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 إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمُ إِذًا لَّهُمْ مَّكْرٌ إذا لهم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 كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لا انا جئتنا من هذه لنكونا من الشاكرين فلما يبغون فِي الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ انزَلَّهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُهُ ناس ولنعم التا اذا اخذت الارض صخر فها والزينت وظن اهلها وظن اهلها أنهم قادرون عليها اتاها أتاها أمرنا ليلة أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسن حسنا وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ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 ويوم نَحْشُرُهُمْ جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم شركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كننا عن عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق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 فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقون أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفكون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 مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَسْتَبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هذا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن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 إذا جاء آجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون قل رأيتم إن تاكم عذابه بياتن أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به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 بمعجزين ولون لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يغلمون ألا إن لله ما في السماوات ولرب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 أذن الله لَكُم من رزق فاجعلتم منه حراما وحلالا أولا الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إِ اللهَّه لَذُ فَبٍّ عَلَ النَّ وَلكِ أَكدَرَهُم لا يَشكرون وَماَا تَكُ فِي شَأنِ وَماَا تَتْلوا مِنْهُ مِن قُرآنِوا وَلَا تَعمللونَ مِنْ عمللنِ الل كُن عَلَيكُم شهودَ نِذدُ فِيظُونَ فِي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 أتقولون على الله ما لا تعلمون قلن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع فِي الدُّنْيَا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُن نَّعْمَاؤُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من جر إن اجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن نَاهُ فِي الْفُنُكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ بَيِّنَاتٍ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قوما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 سِحْرٌ هذا وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا اجْتَهْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ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 لموسى إلا درية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في لرب وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن ان كنتم امنتم بالله فعليكم توكلوا فعليكم توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين وَنَجَّيْنَاكَ بِرَحْمَتِنَا مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون انك اتيت فيذعونا وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك رَبَّنَا طَمِّسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ لَن يُعَذَّبُوا إِلَّا قَلِيلًا قَالَ قَدْ جَبِتُ الدَّعْوَةَكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الذين لَا يَعْلَمُونَ وَجَا وَزْنَ بِبَنين إصرَِلَ الْ البَحرَ فَأأَتْبعهُمْ فِي الرعون وَجودُهُ بَغْيَ وَعددوى حتىََّ إذَا أَدَرَكَهُ الغَارَقُ قَالَ آمَن تُأَنَّهُ ل إلَهَا إَِّا الذيَّذِي آمَ نَتْبِ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 وإن كثيرا من الناس عناياتنا لغافلون ونقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا, فما اختلفوا حتى جاءهم العلم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 لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ان الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب لني فلولا كانت قريتنا امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس الا قوم يونس لم ما املوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا